هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اقانا ونزاد كيلا بعين ذلك كيد يسير قال لن ارسله معكم حتى تعطوني موثقا من الله لتاتني به الا ان يحافظ بكم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 عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حادثا في نفس يعقوب قضها